لا يَرَىٰ مَن انَّهُم فِي الْآخِرَةِ هَالِكُونَ ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِن بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِن بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون وَضَرَبَ الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فَكَيْفَ تَرَىٰ إِنْ عَمِيَ اللَّهُ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسًا جُوعٍ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ فَكُلوا مَِّا رَزَقَكُم اللهَّهُ حَلَلَ قَب وَشْكُرون إعحمَتَ اللهَّ, حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كُنتُم إِنهُ تَعْبدُون إِ مَا حَرمَا عَلَيْكُم الْ المَيتَةَ وَدَّمَ وَلَحمَل الْ الخزيرِ وَمَا أُهَِّ لِغويْرِ اللَّ بِ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 ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا, ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم الله أكبر الله أكبر